فهنا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة وأعلي بهم من يدعون الثلاثين فهل هم على خواب كما يفعلون أوضح لنا يا شيخ الحق في هذه المثلة أنا ودي فتركونا من هذه الأشياء أنا ودي فتركونا من التعيين التعيين من المدينة والتعيين سلالة وظلس فأهل المدينة الثلاثة من يطلوب أنا ما أعرف عنهم اللوثين أنا ما أعرف عنهم اللوثين وأنهم طلب بعيد وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين أو بعض الأشخاص من أجل نفيها للناس، ولم كذبوا على أحد كلام سرطان. ينقلون الكلام بنفس السفاح والجزء والسطر. أرجع إلى ما نقلته إن كانوا يجدون بينهم نجس من الله سبحانه وتعالى. راجع خطبهم، يكتبها. هاتوا لنقل واحد خلبوا فيه او خفّروا فيه وأنا نحكم عليها أما إننا نقول لنا ستكتوا يتركوا البعض لا تردون عليه ولا تبينون أنا موضح هل تكتنا الله جل وعلا يقول فإدخل الله نفاق الذين أردوا الكتاب لا تبينونه لنا ولنا. ولا تبينون قال تعالى ان الذين يتبينون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناهم الناس في التفاة ولا أن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين نحن نرى الأخطى ونرى الدعايات ونسكس ونقلل الناس يهنون لا هذا لا يجد ابدا لا يجد نبين الحق من الذات الراوي ومن راضي وفهف من الذات